you <laughs> m o s t l you. you、mm -hmm. والصلح موسوعه ا ل ن ا ل ب ل س ا ل ت ع ل و م الاسلاميه ل و ن خ ب I don't believe in God. 「私の手を借りてく و س ت ح و ذ عليكم you え تفسير ه الاعراف الدرس ا ل س ا ب ا ل ع ش No.、Nah قل الله م يهديكم في <تصفيق> الكلام